لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِكَ فإيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 عَوَ وَلاَ ضَرَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْقَاصِيَةُ وَالدَّاعِيَةُ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 انزلا من السماء ماء فسالتاهديت بقدر ذا فامل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في نَارِ بَطَرٍ أَحِلِّيَتْ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَأْتِي يَوْمُ رِبِّ اللهِ الْحَقّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا ذٰلِكَ فَيَلهَثُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما أوائهم جهنم وبئس المصير